بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا, وقعودا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 وَنَادَى الْمُؤْمِنِينَ مِنْ هَٰرَصَ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا